ارحمني بالقرآن وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت ورزقني تلاوته وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنيا